وَلكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يتاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني ادم ان ما يئس ينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الكتاب حتى اذا جاء رسلنا يسوّستونهم قالوا قالوا ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافروا